لََ الْبِروأَن تُ وَلوجوهَكُمْ طِبَلَ المَشْلِطِ وَالْمَوْودِبِ وَلاك الْبِروَمَن آمَنَ بِالل وَلكِبِرومَن آمَنَ بِاللهِ, بالله وَالْيَوْومِآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَْكِتابابِ وََّ بِّينَ وَآثَ الْ المَالَ عَلَى حُبِّ وَآتَ الْمَالَ عَ حُبِّهِ ذَوقُبب وَْثَمَا وَمَسكلَ وَبَنَ السَّبِي وَالس إِلينَ وَثِر بِقابِ وَأَقانَ قلَةَ وَآتَ الزَّكاتَ وَمُوكُونَ بعَْدِ منِنْ إذَا عَهَدُ وَطَّابِرينَ فيبَأْساءِ وَّر وَاءِ وَحينَ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 ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإفتان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القطاف حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الغصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدمَا سَمِعَهُ فَإِنماَا اسمُِهُ على الَّنَ يُبَدّلونَ إِ اللهَ سَمع عَليِي